فخر لوطني سأغني تلك كتائب شهد الأقصى ستغني هذا لحم الفخر لوطني سأغني تلك كتائب شهد الأقصى ستغني درب نظالي درب عباد وسأخطو خطوات القادة درب نظالي درب عباد وسأخطو خطوات القادة دربك يا رائد يا كرم به أمضي وأجدد عزمي دربك يا رائد يا كرم به أمضي وأجدد وحسين أبيات المشعل، وحسين أبيات المشعل، قندير ظلام سيجليه، قندير ظلام سيجليه. شتد تنزف فخرا وتنادينا تلك جروح عاشت فينا تنزف فخرا وتنادينا صوت كنايف يصرخ فخرا لرجال قد صنعت نصر صوت كنايف يصرخ فخرا لرجال قد صنعت نصر لزنون بادت تتحدى بعيد الغاصب وستمحيني وستمحي قيض الغاصف وستمحي وحدات للزحف صنعنا في الأرض زرعنا وحدات للزحف صنعنا ورجالا في الارض وجميل الفرما لرجال اتخذوا سبيلا وجميل الفرما لرجال وصلح الدين له شهدة بشموخ العزة نرتيه وصلح الدين له شهدة بشموخ العزة نرتيه بشموخ العزة نرتيه بشموخ والبيت المقدس عهدنا عهدنا بلسان عربي واحد عهدنا عهدنا بنسان عابين واحد خاطبنا خاطبنا شهاد الأقصى وحسب الله جسد واحد كل ملا شهاد الأقصى وحسب الله جسد واحد كل هنا أن يرجع للأقصى السف أن يرجع للأقصى السف بالرجل الغاصم تحمي بالرجل الغاصم تحمي بالرجل الغاصم تحمي في الجرح الناسف صوبك يا اقصى لتكاتك إخوان في جرح الناسف صوبك يا اقصى لتكاتك طهر هذا الجسد الغالي جسد الغالي ابن عوالي الجسد الغالب جسد الغالب ابن عوالي لك من شهد الأقصى تحية وثمار الجنة تجنيه لك من شهد الأقصى تحية وثمار الجنة تجنيه نكتب بالدم الأسطورة في جنيه تلك كتائب شهد الأقصى لا تليه شهد الأقصى لا تلين وهنا في رفاحي تحدي صرخت العواصف بها وهنا في رفاحي تحدي صرخت العواصف بها شدّي عزف اللحن الموت الهادئ عزف اللحن الموت الهادئ وأدم نصر سكالي وأدم نصر سكالي جرح واحد كلمات ياسر حمد الحان وأداء المجموعة رامز حسن محمد إبراهيم يوسف عوض الله كداء الجرجاوي توزيع ومكساج رقمي إسلام دحلان الإشراف الفني يوسف عوض الله الإشراف العام رامز حسن